تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. على على على على تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. على على على بعض. على تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا على بعض. تلك الرسل فضلنا على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا على بعض.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 وأتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدناه بروح القدس. وأتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدناه بروح القدس.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 وآتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدهناه بروح القدس. وآتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدهناه بروح القدس. وأتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدهناه بروح القدس وآتينا عيسى بن مرية مالبينات وأيدهناه بروح القدس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 ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم بعد جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء اللهم قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء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 اللهم قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 118. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 119. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء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 ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن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 الله يفعل ما يريد ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم يا ايها الذين امنوا اامنوا بما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم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 يا ايها الذين امنوا امنوا بما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من طبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة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 من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون, والكافرون هم الظالمون, والكافرون هم الظالمون وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَالْكَافِرُونَ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 بِقُومٍ مِّمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمَ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ يا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 117. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 118. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 119. لا تأخذه سنة ولا نوم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 117. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 118. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فِي لَهَا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَامَ لَهَا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالًا لَهَا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالًا لَهَا فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَالَ فِي صَامَلَهَا فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَالَ فِي صَامَلَهَا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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالًا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم والله سميع عليم. لا يكراه في الدين قد تبين الرشد من الضي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا في صام لها والله سميع عليم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 كراهه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا لنفصام لها والله سميع عليم إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقا في لها، والله سميع عليم. كراهه في الدين قد تبين الرشد من الضي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه في صام والله سميع عليم.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 كراهة في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقالا في صاملها، والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. من الظلمات الى النور الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات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 بالله فقد استمسك بالعروه الوثقالا في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض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 إن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم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 114. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا فصام لها والله سميع عليم 115. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 إن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم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 بِاللَّهِ فَقَدْ إسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ تِلْكَ الرُّسُلُ فَأَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ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 الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا ان اثقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم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 الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَالَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 إن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم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 إن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم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 علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ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 الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا ان ثقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم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 فَمَن يَكْفُر بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ